بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا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 فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم تيئاتهم ولنجزي عنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن النَّاسِ الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الصَّالِحَاتِ ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَن يَجَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَٰقُونَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَرَأَى مَن اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِلُ فِتَنَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شيء. هم ملكابون ولا يحملن اتقالهم واتقالم ما اتقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون وَقَضَىٰٓ إِبْرَٰهِيمُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَٰهَآ ءَايَةً لِّلْعَٰلَمِينَ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 لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجا وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين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 الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب الأليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فآلوا جَاءَ اللَّهُ مِنَ النَّامِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَا وَدَّتُّمْ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم فم القِيامَةِ يَكْفُر بَعْطُكُمْ بِبَأْطِ وَيَلَّ نُ بَعْطُكُمْ بَعضَ وَمَأوكُم مارُ وَمَالَكُمْ مِن ص فَأَمَنَ لَ لُطُ وَقَالَ إِ مُهاجِرٌ إ رَبّ إ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إن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 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اتّنَا بِعَذَابِ النَّارِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً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 لَغْوَؤُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْقَابِرِ وَلَمَّا أَنْ جَاءَ أَرْسَلْنَا لُوطًا ثِيَ أَبِي هَمَاقَ بِهِمْ ضَرَّ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تحزن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 ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أقاهم شعيبا فقال يا قوم عبدوا الله واردوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُثَابِ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ فَمِنْهُم مَّنْ أَبَصَّرْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمُ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 انَّ الْكِتَابَ غَيْرُ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 فِذٰلِكَ رَحْمَةٌ وذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ قُلْ كَفٰى اللّٰهَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَا نَاسُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ اُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ وَستاجِلونَكَ بِاللذاَابِ وَلَل أَجَلُ مُسََّ ل جَ أَهُ اللذاَابُ وَلَأتًِاَّهُم بَوْتَتَ وَهُم مَِا يَشون يَْتاجِونَكَ بِالذَابِ وَإِن جَهَنَّ مَ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوكوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واتعة فإيايا فاعبدون كل نفس فا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 من خلق السماوات والارض وخر الشمس والقمر لا يقولون الله فانى يفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لمن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 فالأكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يغلمون في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشرقون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولن يروا أنا جعلنا حرما آمنا وَيَتَخَفَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِنِ يُؤْمِنُونَ وَابْنُ عَمَّةَ اللَّهِ يَكْشُرُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا أليس في جهنم مثوى للكافلين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين